إنسان لربه لك نود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَقَابِيٌّ